سبحانك يا علام سبحانك يَا اللَّهُ لَا مَنَعُهُ يُبْحِ Ya Allah, Nabi, Dik, Dik, I got dream. Bye, -bye. رُدَّنا بِنَظَرِكَ يَا وَاهَا <تصفيق> رُودْنَا بِنَسِيمِ غُفْرَانِكَ يَا بخمدك الطائمون. ودان لعزتك الراكعون الساجدون. والتنار